على اللفظ أولا، ولهذا ما قال أثبت الله نفسه معيه لخلقه، بل قال أثبت الله نفسه أنه مع خلقه، كما جاء في القران والسنه فمن ادله الكتاب قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أينما هذه ضرف مكان، يعني في أي مكان كنتم. وقورنت بما أينما من أجل إفادة العموم في أي مكان إذ من الممكن أن يعبر فيقول أين كنتم لكنه قال أينما كنتم كما في قوله تعالى أينما تكونوا يذربكم الموت يقول عز وجل وهو معكم أينما كنتم هو الضمير يعود على من يعود على الله معكم هذا الخبر فأخبر الله عن نفسه أنه مع خلقه وحينئذ كيف نفهم هذه الآية هل نفهم هذه المعيه كمعيه الإنسان لأخيه بمعنى أنتم الآن معي وأنا معكم ونحن في مكان واحد لا ما نفهمها لماذا لسببين. اولا أن في الكتاب والسنة ما يمنع ذلك وهو ما أثبته الله لنفسه بأنه فوق عرش فمن كان فوق عرش لا يمكن أن يكون في الأرض ثانيا أن معية الخالق للمخلوق ليست كمعيه المخلوق للمخلوق نعم فكما أن بقية صفات الله عز وجل تكون على وجه الله به فهذه الصفة من باب من باب واحد فهذه الصفة كبقية الصفات كلها من باب واحد ما أضافه الله لنفسه فهو على حسب أو فهو على ما يليق به سبحانه وتعالى ثالثا أن نقول حتى بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا تستلزم المعي المشاركة في المكان أبدا هل تستلزم المشاركة في المكان لا هذا الضابط يوجه الجند اذهبوا إلى المكان الفلاني وأنا معكم وهو جالس في غرفة القيادة أليس كذلك ويقال مثلا المؤمن مع إخوته المؤمنين وإن كانوا متباعدين في الأقطار حتى الصبي كما مثل بداية شرح الثامن يقول الصبي يبكي فيقول له أبوه روح روح روح المكان الثاني أنا معك وهو معه ولا في البيت في البيت فإذا تبين هذا فإن المعيه هنا معيه حقيقية ولا تسلزم المشاركة في المكان. لا يمكن وأعلم أن قول الإنسان لا تستلزم في هذا وفي غيره ليست كقوله لا تقتضي أولا الفرق بينهما أن الاستلزام معناها أن هذا لازم وأن لا تقتضي معناه أن ما يمكن أن يكون ذلك ففرق بين لا يستلزم وبين لا يقتضي لأنك إذا قلت لا يقتضي هذا ممنوع لو قلت لك مثلا المعيه لا تقتضي المشاركه في المكان صح لا خطا اذا قلت المعيه لا ما هي معيه الله أي يعني قصدنا اي معيه المعيه لا تقتضي المشاركه في المكان <تصفيق> ما تقول خطا لانها قد تقتضي لانها قد تقتضي لكن يقولت المعية لا تستلزم المشاركة بالمكان صح لا تستلزمه لكن قد تقتضيه فهذا فرق يجب أن نعرفه بين الألفاظ بين الاقتضاء وبين الاستلزام نعم وقال والله مع المؤمنين والله مع المؤمنين الفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها أهم وهذا أخص قال مع المؤمنين هذه المعية ليست كالأولى. الأولى، الأولى بها معية الإحاطة والعلم والقدرة والسلطان لكن هذه معية تزيد على مقتضى المعيه السادقة هذه تقصد مع الإحاطة النصر والتأييد وأما المثال الثالث أو الدليل الثالث إنني معكما، هذه اخص من التي قبلها المؤلف بدأ بها على الترتيب وهو انني معكم اخاطب لمن لموسى وهارون هذه اخص من كونه مع المؤمنين لانها قيدت بمن بشخص بشخص يستحق ان يكون الله معه وهذه الميه كالمائيه التي للمؤمنين تقتضي مع الالحاقه النصر والتثبيت ولهذا اما قال موسى عليه الصلاه والسلام عن فرعون أخاف أن يفرض علينا أو أن يطع قال الله تعالى لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى ولما قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام لو نظر أحدهم إلى قدمه لأفسرنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. هذه معيها أخص من المعيها الأولى لأنها خاصة لأنها قيد بأشخاص نعم قال ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت هذا الحديث ضعيف من حيث السند لكنه حسنه بعض أهل العلم وقال إنه حديث حسن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت لأنك إذا علمت ذلك وايقنته سوف تكون مراقبا لله عز وجل إذا علمت أنك إن كنت في السطح فالله سبحانه وتعالى معك لكن ليس في السطح إذا كنت في الحجرة فالله معك لكن ليس في الحجرة وعلى عرشه فوق السماوات فأنت ستراقب الله عز وجل لأن ضد ذلك أن تغفل فلا تشعر بأن الله يراقبك وإذا لم تشعر أن الله يراقبك فإنك سوف تنتهك المحرمات وتتهاون بالواجبات تهاون بالواجبات لكن إذا علمت هذا العلم اوجب لك كمال المراقبة لله سبحانه وتعالى ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان سأله جبريل قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك طيب وإذا عبدته كأني أراه هل هو يراني اي نعم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين درجتي للمراقبة الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه والدرجة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك فالدرجة الأولى درجة طلب وشوق كأنك تراه فتريد الوصول إليه والدرجة الثانية درجة خوف وهرب إن لم تكن تراه فإنه يراك قال وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبها بذكر وهما في الغار لا تحزن ان الله معنا كلمه لا تحزن هنا هل هي على ظاهرها والمعروف أن الحزن هو الندم على ما مضى والخوف هو لما يتوقع فالحزن فيما مضى والخوف لما يتوقع هنا هل المراد بالحزن ظاهره يعني لا تحزن لما مضى او المراد به الخوف نعم قال بعض اهل العلم المراد به الخوف نعم كما قلتم انتم يعني لا تخاف علينا لان الله معنا نعم وقال ويمكن ان يراد بالحزن ظهوره والمعنى لا تحزن على ما جرى فانه لا خوف علينا لان الانسان قد يحزن على ما حصل ويتمنى ان لم يحصل هذا لا شك انه موافق ظاهر اللفظ لكنه بعيد من حال ابي بكر رضي الله عنه أن يكون أبو بكر نادما على ما وقع منهما هذا بعيد والأقرب أن الحزن هنا بمعنى الخوف يعني لا تحمل هما للمستقبل لأن الله معنا ومن المعلوم أن أبو بكر لم يفهم حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله معنا لم يفهم أن الله في نفس الغاء أبدا ولا يمكن لمن عرف عظمة الله سبحانه وتعالى أن يتوهم بأن الله تعالى مع الخلق في أمكنتهم بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه لكنه مع ذلك هو معهم لكونه سبحانه وتعالى عالما بهم محيطا بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك قال وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها أجمع على أن الله مع خلقه على حسب ما وردت به الأدلة سلف الامه من سلفها مقدموها والغالب انه يطلق على القرون الثلاثة المفضلة وهم عبد الضغيسر عبدالله الضغيسر من تابعون ثم تابعون هؤلاء هم القرون المفضلة وهم السلف واما قولوا ائمتها الائمة بعد السلف نعم قد يكون متقدمين منهم وقد يكون متأخرين فيها أئمة جاءوا بعد زمن الثلاثه نعم لكن أئمة الإسلام مختلفوا على ثبوت أو مختلفوا في ثبوت المائية لله عز وجل لكن على الوجه اللائق به تبارك وتعالى وهل الأئمة يمكن أن يكونوا في كل مكان ها؟ ما يمكن أن يكونوا في كل مكان خالف لكن في اي مكان يمكن ولا نقول اما لازم في في المدينه وفي مكه طيب وفي كل زمان وفي كل زمان نعم يمكن يمكن ان يمن الله عز وجل على شخص في اخر الدنيا فيكون نعم في العلم نعم ايمانا في العلم لا الطائفه هذا الايمان والمراد والمراد بالامام ليس كما يقوله أهل البدع أنه الإمام المعصوم لأنه لا أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام نعم بل إمام الأئمة عندهم كعليمنا بطالب ليس بمعصوم وقد أخطأ في عدة أمور لكنه لا شك أنه مأجور على خطئه رضي الله عنه لأنه من الائمه الذين يجتهدون فقد يصيبون الحق وقد لا يصيبونه. لكن مرادنا بالعمة الائمه الذين وهبهم الله تعالى علما وعبادة بحيث كانوا قدوة للناس في علمهم وفي عبادتهم والله عز وجل يقول وجعلناهم ائمه يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون فالمهم أن ائمه السلف... الأمة غير سلف الأمة نعم ولكنهم ينصون على سلف الأمة في باب العقائد لأن اختلاف الناس في العقائد إنما حصل بعد القرون المفضلة وإن كان من البدع ما, ما نبغ في أهد الصح... الصحابة لكنها ما ظهرت وانتشرت إلا بعد القرون الثلاثه قال والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبه هذا معناه في اللغة الشيء مع الشيء يعني معناه مقارن له في أمر من الأمور مصاحب لهم في أمر من الأمور لكن مقتضاها ولازم و... ولازمها يختلف باختلاف الإضافات وقراء السياق والاحوال وهذا الذي قاله المؤلف هو ما قاله شيخ الإسلام بن تيمية وسلم ذهب مقيم وهو ما تقتضيه اللغة فتارة تقتضي اختلاطا كما يقال جعلت الماء مع اللبن انت اذا جعلت الماء مع اللبن يختلط ولا يبقى اللبن فوق والماء تحت او الماء تحت فوق واللبن تحت لا يختلط هذا اذا معي اقتضت اختلاطا نعم وتارة تقتضي تهديدا وانذارا كما يقول المؤدب للجاني اذهب فأنا معك اذهب فأنا معك وش الغرض من هذا التهديد واحد مثل مسافله الشخص قاطع طريق في البر قال ليش تقطع طريق المسلمين قال ابدا ما قطعت قال قطعت الطريق لكن رح أنا معك ها وشيكون حال هذا الرجل مدعوراً ولا مطمئنا لا. هو قال أنا معك يعني أنا معك بقطع الطريق معك ها؟ لا. لكن هذا تهديد مثل ما يقول له بعباره ثانية رح وانا وراك نعم يعني إذا فعل شيء فأنا سوف أنكر بك نعم وهل من ذلك قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا ضمن القول يمكن يمكن أن نقول هذا تهديد من الله عز وجل بأن لا يبيت أحد شيئا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى قال وثارة تقتضي نصرا وتأييدا كمن يقول لمن يستغيث به أنا معك أنا معك صح هنا حتى الصبيان الآن إذا تزاعلوا بعضهم مع بعض يجي الصبي الثاني يقول تال أنت معي ولا مع أفلام نعم قل لي لا هل معناه تروح معي إلى البيت معي بالفراش وكل شيء لا لكن مراد بذلك النصر والتعيير ولهذا تجد في واحد منهم يسوي دعاية لنفسه أيهم أكثر أتباعهم أين يقول ومثل هذا اللفظ إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة والقرائن والأحوال ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك أو من قبيل المتواطئ كذا يا أحمد ها؟ عندنا الان الاصراء ها وش سط نعم. نعم. لكنها بأسان تقصيد فيه مثلا مشترك ومتواطئ اذا اتفق اللفظ ومعناه فانه متواطئ واذا تعدد المعنى واتحد اللفظ فانه مشترك مشترك الاشتراك المعنيين في لفظ واحد وأما ما اتفق له منا فسمه متواطئا لتواطئ اللفظي والمعنى ما يزيد أحدهما على الآخر لا يزيد احدهما على الآخر طيب نشوف الآن يقول هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه مثاله المشترك كالعين مثلا كلمة عين لفظ لكن معناه مشترك بين معاني متعددة العين يراد بها عين الانسان التي يبصر بها ويراد بها العين النابعه من الارض وفجرنا العيون ويراد بها الذهب يراد بها الذهب ولهذا يقال عين موروده وعين منقوده نعم طيب تقول متر واحد صاحب اعيان يقول المخاطب هل هي أعيان منقودة أو أعيان مورودة يعني هل عنده ذهب قلنا عنده لسافي نعم طيب إذا العين لفظ مشترك, <تصفيق> مشترك. <تصفيق> بين معاني متعددة هذه الألفاظ مثل المعية التي لها معاني مختلفة باختلاف الأحوال هل نقول انها من باب المشترك نعم ونقول مثلا المعية تقتضي نصرا وتأييدا وتقتضي تهديدا وتقتضي حاطر ثلاثة معاني للقض واحد هل هي من على, هذا على هذا التقدير من باب المشترك شوف المعلف يقول ان بعض العلماء يسميها مشككا ما نقول مشترك ولا نقول متواضع وش نسميه مشكك وعلى هذا فتون العفاظ متواطئة مشتركة مشكلة يقول هل من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه وصلف مناه نظرا لاختلاف المكتضى وحكمه او من قبيل المتواطئ الذي اتحد لفظه ومناه نظرا لاصل المعنى فالمعيه اذا نظرنا الى ان اصل معناها ايش اصل معناها المصاحبه والمقارنه هذا الاصل لكن تختلف بحسب الإضافات. إذا نظرنا إلى الأصل قلنا إنها من قبيل من قبيل المتواطئ لأن كل هذه المعاني تتفق في أصل واحد فهي إذن من قبيل المتواطئ. وإذا نظرنا إلى أن معانيها تختلف بحسب القرائن والإضافات قلنا إنها من باب المشترك. لأن معنى قوله تعالى وهو معهم إذ بيوتنا ملارا من القول ليس كمعنى قوله وهو مع والله مع المؤمنين ولا لا فرق عظيم بين المائتين فيرى بعض العلماء أنها أن هذه لما كانت مشككة هل تقوم من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئه سموها مشتركه قال المؤلف <تصفيق> ها <تصفيق> لا الذين يتكلمون في البلاغة هو ما يتعلق بها ولهذا قال المؤلف الشيخ السلام والتحقيق أنه نوع من المتواطئ يعني هذا النوع من الأفاض يقول الشيخ السلام التحقيق أنه نوع من المتواطئ وإنما قال ذلك رحمه الله لفائدة عظيمة لأننا إذا جعلناه من المشترك. احتجنا إلى دليل في تعيين أحد المعاني. ثم يقع الإنسان في حرج لكن إذا قلنا متواطئ ما خرجنا عن أصل المعنى لم نخرج عن أصل المعنى ولهذا يقول التحقيق أنه نوع من المتواطئ لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ بإزاء القدر المشترك صح فكلمة مع أصل في اللغة وضعت بإزاء المعنى المشترك الجامع لكل ما يقتضيه هذا الأصل فوضع الله عندما قال مع يقصد المصاحبة والمقارنة لكنه يعرف أنها تختلف بحسب الإضافات فأصل الوضع أنه متواطئ ولكن مع هذا يقول لما كانت نوعا خاصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلطب وش الذي خصصت به؟ المشكك الشيخ الثاني يقول لا مانع من أن نقول بدل ما نقول إن الأفراد متواطئه ومشتركة فقط لا مانع من أن نقول إن هذه مشككة لأنها نوع خاص من المتواطئ ولا شك. انما ذهب يد الشيء انه أنه هو الحق لأن الألفاظ المشتركة لا تجد معنى جامعا بين معانيها العين الباصره العين المنقودة العين المورودة هل بينها أصل جامع يجمع أبدا ما فيه إلا الله لكن ما هناك رابطة بين العين التي تفصل والعين التي تنبع وبين العين التي تنقذ لكن مع تجد مهما دورت في معانيها تجد فيها أصلا جامعا وهو المقارنة والمصاحبة وإن كانت هذه المقارنة والمصاحبة تختلف بحسب المعنى أو بحسب القراءة والسياق وعلى هذا فنقول إن الصواب أن المعية هذا اللفظ بقبل نظر عن كونه معية الله من الألفاظ المتواطئه لكن لما كانت نوعاً خاصاً من المتواطئ فلا عرج المسميةها مشككاً نظراً إلى أن الإنسان إلى أن يستمع أو إلى أن متأمل في معناها يحتار هل هي من الألفاظ المشتركه أو من الألفاظ المتواضعة ففهمتم الآن طيب ها هي نفس هذه كلمة المعيله هي محل البحث هذا المثال الآن عندما نقول الماء مع اللبن ونقول فلان أو الأمير مع جنده ها بينهم فرق قول لا الأمير مع جنده ما أمانه ما خلطهم فهو منهم وقد ولا في مكانهم ايضا لكن ماء مع اللبن مقتضن لماذا من الاختلاط. هل تقول الآن ان مع من باب المشترك؟ لأنها دلت على معنى يبين المعنى الآخر. طيب هل تقول من المتواطئ؟ المتواطئ متى كلمة الإنسان كلمة إنسان؟ هل متواطئ؟ متواطئ كلمة إنسان متواطئ؟ لأنها تشمل كل انسان. مع, مع الآخر على حد سواء. ولا لا زين إذا كان كذلك ففين نقول هل تجعل المعية من باب المشترك هل ستجعل من باب المتواطئ ما ستجعل من باب المتواطئ يعني حقيقة الأمر إن معانيها ما اتفقت لكن شخص الاسلام يقول الصواب أنها من المتواطئ لانها اشتركت في اصل المعنى وهو المقارنه والمصاحبه لكن اختلفت بحسب الاضافات هذا الاختلاف بحسب الإضافات لا يعني الاختلاف في اصل المعنى انتبه ازئي. لكن يقول شيخ الاسلام رحمه الله لما كانت معانيها لما كانت معانيها تختلف بحسب السياقات وقراء النحوال فلا مانع من أن نحدث لها اسما جديدا وهو المشرك فما هو الدليل على ذلك من القرآن يا الثاني المعية إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه ما دمنا نقول إن المعيه في أصل المعنى للمقارنة والمصاحبة لكنها تختلف بحسب الاضافات فانها اذا اضيفت الى الله تكون حقيقة ولا مجازا تكون حقيقة لكنها ليست كالمضافه الى الانسان او كاضافه معيه اللبن للماء وما اشبه ذلك ولهذا يقول مستعمل في حقيقته لا في مجازه غير أن معية الله تعالى لخلقه معيه تليق به فليست كمعيه المخلوق للمخلوق بل هي اعلى واكمل نعم كما نقول في سائر الصفات كما اننا نقول ان سائر الصفات في لله حقيقه وان كانت تماثل او تشارك المخلوق في اللفظ فقدره الله حق وقدر المخلوق حق لكن تختلف القدرتان بحسب اضافتهما كذلك بالنسبه للمعيه نقول ماية الله حق وماية المخلوق حق لكنهما تختلفان بحسب الإضافة نحن مثلا عندما نقول إن القمر معنا وهو في السماء ليس كما إذا قلنا إن معنا وهو في السماء بينهما فرق عظيم ولا يلحق كما قال المؤلف من اللوازم والخصائص ما يلحق معية المخلوق المخلوق. مثلا اذا قال الاب لابنه اذهب اذهب اشتري لنا حاجة من السوق وكرحافي يعتدون علي الصبيان قال ابدا انا معك رح انا معك هذه معية تقتضي النصر نعم والتأييد وربما تقتضي ايضا المراقبة قد يتبعه مثلا وهو لا يشعر به شوف لحد يخطئ عليه أو مع النافذة لكن هل إن مراقبة الإنسان هذا لابنه ونصره إياه وتأيده إياه كمراقبة الله عز وجل لخلقه ابدا لأن الله عز وجل لا يفوته شيء إن الله لا يخطى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لكن هذا الإنسان الذي قال لابنه أنا معك ربما يفوته وربما ايضا لا ينصره ربما يعتدى عليه قبل أن يصل إلى نصرته ليس كذلك؟ لكن عز وجل ليس كذلك فتبين بهذا أنه لا يلزم من قولنا إن المعية حقيقة كما قال شيخ السلام رحمه الله في كتبه لا يلزم من ذلك أن تكون مماثلة لماذا؟ لمعية المخلوق للمخلوق كسائر الصفات كما نقول لله السمع والإنسان سمع لكن يختلف والإنسان قدرة ولله قدرة لكن تختلف وقد ذكر رحمه الله بن تيميه امثله كثيرة في أول التدميرية في أشياء اتفقت في الاسم لكن اختلفت في الحقيقة نعم فقال إن الله سمى الإنسان سميعا وبصيرا وسمى نفسه سميعا بصيرا وليس السميع كالسميع ولا بصير كبصير وأثبت الانسان علما واثبت الله علما وليس العلم كالعلم قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلمه وقال في علم الانسان وما اوتيتم من العلم الا قليلا الفرق بين هذا وهذا وعلى هذا الفرق نعم نعم من انتباه وانتظار لي. نعم. وذا به هي فتح الانتباه وانتظار لي. نعم. ما البقاء لها المعنى لها؟ ليش؟ كيف ما وجه الطلب معنى حقيقة عليها معنها لا نعتبرها إلا انتباه وانتظار لي. نعم. لكنها حقيقة ما أضيفت له. فإذا قلت الماء معنى له فهو حقيقة معه. هذا الأمر. أصل. وإذا قلت هذا الإنسان مع هذا الإنسان بالنص والتأكيد فهو حقيقة. تقيقا معا <تصفيق> إيه الفرق واضح لأنها وضيفة إلى هذا وضيفة إلى هذا التفيق هنا بحسب الإضافات يعني بحسب ما أضيفت إليه كما أن الفرق بين قدره الخالق وقدره المخلوق ظاهر جدا بحسب ما أضيفت إليه ولا فالقدره من حيث هي قدرة هي فعل الشيء بدون عجز لكنها تختلف بحسب الإضافة نعم هي معيّة حقيقية أو المضاد. كيه معيّة حقيقية نعم نقول هي معيّة حقيقية وأنه مستعملة في معناها الحقيقي لا في لا في المعنى المجازي. باعتبار ما تضاف إليه. باعتبار ما تضاف كما أن كما أنها إذا إذا إضافة إلى بعض المخلوقات تكون حقيقه في ماضيّة إليه في هذه الناحية وحقيقة في ماضيّة إليه في الناحية الأخرى. أيّاً وهو. يعني الله. معلوم ضروري أما يقلنا العام إن حقيقة لكنها تليق به حقيقة لكنها تليق به وإنما وإنما صار شيخ الاسلام رحمه الله إلى هذا وصرح بانها حقيقة حتى لا ينفتح علينا باب يحتج به من الأشاعرة لأن الأشاعرة قالوا إنكم تنكرون علينا المجاز وتقولون كل ما أضف الله إلى نفسه فهو حقيقة ليش انكم تقولون في المعيه انها مجاز فأهل السنه وجماعه أجابوهم عن ذلك باحد وجهين منهم من قال انها مجاز لكن دل الدليل عليه ونحن لم ننكر عليكم التاويل مطلقا انما ان كان عليكم التاويل الذي لا دليل عليه ومنهم من قال لا ما نسلم انها مجاز بل نقول هي حقيقه ولكنها تليق بالله عز وجل ولا يمتنع أن يكون الشيء مع الشيء وهو بعيد عنه وظرف شيخ الاسلام لهذا مثلا قال انهم يقولون ما زلنا نسير والنجم معنا وما زلنا نسير والقمر معنا ومع ذلك فهو فهو بعيد عنه في السماء ويطرق عليه أنه معنا حقيقة اللغة العربية اللغة العربية المسار الشيخ السلام على هذا المسار لا شك أنه يوصج الباب أمام الذين يحتجون علينا في مساة التأويل في مساة التأويل لكن إذا اضطررنا إلى أن نسلم بأنه تأويل فإننا نقول لنا دليل وإذا دلنا الدليل تاويل التأويل فعلى العين والرأس كما أننا نتفق معكم في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستأذب الله من الشضاء رجيم لو أخذنا بظاهر اللقص لك المعنى بعد القراءة لكن المعنى بلا شك قبل القراءه كما تفسر السنة وحينئذ إذا دلّد, إذا دلد دليل على التأويل فإنه يكون هو المعنى المراد لأن الذي فسر لأن هذا اللفظ بهذا المعنى الذي هو التأويل من هو؟ صاحبه الذي, الذي تكلم به ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى في قوله عبدي جعك فلم تطعمني أو استطامتك فلم تطعمني ومرض فلم تعودني لما أراد الله خلاف ظاهره وش طال بين ذلك قال أما علمت أن عبدي فلان استطامك فلم تستطعين ومرض فلم تعوده فالحاصل أن أن تولد دل عليه الدليل فهذا واجب أن نقول به ويكون هذا تفسيرا للكلام ممن تكلم به فأنا لو قلت مثلا أكرم زيدا وبين هذا الارضعة تزود وقبت اريد هذا ها. واضح ما يمكن يحتمل ان يراد زيد الثاني والثالث والرابع ما يمكن يراد فما فاذا فسر المتكلم كلامه بمراده، فهذا في العقيقة لا ينكر وليس بتأويل، فنحن نجيب كل ما احتج علينا بامتياز النصوص نجيبه بأحد أمرين إما بمنع أن يكون ذلك تأويلا وأن يحمل اللفظ على الحقيقة التي تليق بالله عز وجل وإما إذا ذلت دليعات التأويل نقول لا ما نعمل نعم لا ما نعمل ولهذا التاويل لا يذم مطلقا ولا يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا منه مقبول ومنه مردود وتفسير اللفظ بخلاف ظاهره بمقتضى دلاله الشرع على ذلك لا يعد جناية على النصوص. قال هو موافق للنصوص ولا بالجمل. والله أعلم. السلام عليكم. نعم. الله رحمه الله تعالى. أقسام أقسام محيط الله. أقسام محيط الله لقلبك. أقسام محيط الله لقلبك إلى فتمني. عامة وخاصه. فالعامة هي التي تخص الإخافة بجميع القلب. من مؤمن وكافر وبد وفاجر في العلم والخدرة والتدبير والسلطان ولذلك من معايق وهذه المعية توجه لمن هامل بها ثمانا مراقبة منها العز وجب ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الايمان أن تعلم أن الله ما كنت هذا القسم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ما يكون من يجوى ذلابكم إلا هو رابعكم. ولا خمسة إلا هو سابسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وأما خاصة فذل التي تختر النصر والتأييد لمن أضيبت له وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الغسر وأتباعه وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمان الثبات وقوة ومن أمثلتها قوله تعالى إن الله مع المؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون انني معكما معكم اسمع وارى وقوله لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا في <تصفيق> نبيه <تصفيق> وقوله... عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا فهل المعية من صفات الله الذاتيه او من صفاته الجانبيه الجواب أن المعيه ان المعية من الصفات الذاتيه لان مقطوياتها ثابته بالله تعالى azala wa وأما واما الخاصة الخاصه فهي من الصفات الفعليه لان صفاتي بكثره فهي من الصفات لاسبابها توجد بوجودها وتنتهي بانتهاءه وش عندك بعد ذلك فقد ترح أن لفظ المعية المضافة إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه لفظ المعية المضافه إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه كما هو, كما هو القول في سائل صفات الله عز وجل أنها مستعملة في حقيقتها لا في مجازها فإن معية الله عز وجل وإن كانت تتفق مع معية المخلوق في أصل المعنى وهو المصاحبه والمقارنة لكنها تختلف عنها في أنها معيه تليق بالله عز وجل كما نقول في السمع والبصر والقدرة والقوة فالله تعالى موصوهم بهذه الصفات تتفق مع صفات المخلوقين في أصل إيش؟ في أصل معنى لكن تختلف بحسب الإضافات فإن سمع الله عز وجل ليس لا يشبه من المخلوقين ولا بصرهم ولا قوتهم ولهذا لما حكى الله عن عاد أنهم قالوا من أشد منا قوة لم الله عز وجل أن يكون لهم قوة اثبت أن لهم قوة إلا أنه قال أولم يروا, أن أو يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة فمثلا انا إذا قلت أنا معك لشخص من الناس فإن هذا ربنا يكون المعنى أني معك في مكانك أو أني معك في النصر والتأييد كما يقول الصبيان بعضهم لبعض بعض إذا, إذا تزاعل طائفه مع أخرى يقول أحد الصبيان لطرف ثالث أنت مع دولة ولا معي كيف المراد ها؟ بالنصر والتعييد والتثبيت ولكن إذا قلنا إن الله مع خلقه هل معناه أنه في مكانهم لا لا يمكن هذا لأننا نقول إن المعيه تختلف بحسب إيش؟ بحسب الإضافات والقرائم فلا يمكن أن تتساوى جميع أفرادها في معانيها وعلى هذا فإذا قلنا إن معي الله بخلقه مستعمل في حقيقته لا في مجازه فإننا نصد على أنفسنا أو نصد على أولئك الذين يحتجون علينا لبدعتهم في التعول لأن الأشاعر وغيرهم من المعتزله يقولون أنتم تجعلون المعية مجازا في حق الله هذا وجل ثم تنكرون علينا أن نجعل اليد مجازا والعين مجازا والوجه مجازا نعم وهذا ظلم منكم أن, تفعلوا لأن... أن تبيحوا لأنفسكم ما لا تحرمونه علينا فنقول لهم نحن لا نقول بذلك بل نقول ان المائيه حقيقه في معناها بالاضافه الى الله عز وجل لكنها سالمه مما لا يليق بالله كان يقول قائل ان الله معنا في مكانه في مكاننا فإن هذا لم يقل به الا الحلولية من الجهنية وغيرهم ونحن لا نقول به فإن قال قائل كيف تقول الله معنا حقيقة ولا تقولون في الأرض وهل يتصور أن يكون معنا حقيقة وهو في السماء ونحن في الأرض فالجواب نعم يتصور وسيأتي ان شاء الله ذلك في بيان جمع بين علو الله تعالى ومعيته وانظر الآن يعني قطرة الله عز وجل ماذا تقاس في قطرات الخلق. نحن ماذا ننح جماعة نصلي كل منا يقول الحمد لله رب العالمين ونقولها بكلمة واحدة وفمن واحد, واحد ولا ربما أنت في أول الفاسح وأنا في آخرها والثالث في وسطها أليس كذلك ومع هذا فكل واحد منا يناجيه الله عز وجل أنت تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي والثاني يقول مالك يوم الدين فيقول له له مجدني عبدي والثالث يقول اهدن الصراط والمستقيم في أن واحد والله يقول هذا لعبدي ولعبدي مساء فالله عز وجل لا يمكن أن يكون مثل المخلوق فالهو لا لا يدرك لا في الذهن ولا في العقل ولا في الحس يعني لا يحاط به واما الايمان بوجوده فهذا انه ايمان انه امر فطري عقلي شرايط اذا تبين هذا فان نفايه المضافه الى الله تعالى مستعمل في حقيقته لا في مجازه فهي تخلوق الى مخلوق بل هي اعلى واكمل ولا يلحقها من اللوازم والخصائص ما يلحق معيه المخلوق للمخلوق واذا قلنا بذلك رددنا الباب في وجوه هؤلاء الذين يحتجون علينا هذا وقد فسر بعض السلف معيه الله لخلقه بعلمه بهم وهذا تفسير للمعيه ببعض لوازمها يعني ان بعض سلف الامه ما بعد أن ظهر قول الجهنية لأن المراد بالمعية المصاحبة في المكان صاروا يفسرون المعية بالعلم فيقول وهو معهم أي وهو عالم بهم لا يفسرونها بالمعيه الحقيقية وإنما يفسرونها بالعلم وهذا هو الذي أوجب لبعض المتاخرين في أصلنا هذا واظنه السد سبقه هنا سبقها ايضا بان يقول كيف تحتجون علينا بتأويلنا وانتم تؤولون فنقول وهذا وهذا تفسيرنايه ببعض لوازمها وغرضهم بذلك الرد على قرورية الجهميه الذين قالوا ان الله بذاته في كل مكان واستدلوا بنصوص المعيه فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعيه كون الله معنا بذاته فان هذا محال عقلا وشرعا لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو أمر محال ولا شك أن هذا معنا باطل وأن الذي اعتقده في ربه كاف لأنه إذا اعتقد أن الله في كل مكان لازم من ذلك إما تعدد ذات الله وإما تجزؤها ولا لا يقول زعمت زعمت الله ذاته في كل مكان لازم من ذلك إيش؟ إما أن الله متعدد وإما أن الله متجز جزء منه هنا وجزء من هناك وهذا محال هذا مع مخالفة هذا القول لما توافرت عليه الأدلة النقلية والعقليه والفطرية من أن الله تعالى فوق عرشه حال على جميع خلطه ثم قال المؤلف اقسام نعم من ما إنما اللازم وما يقتضيه اللازم معنى هو الذي لا بد أن يكون لا بد أن يكون والمو... والذي يقتضيه معناه أنه قد ي... قد يكون شيء آخر يعني قد يقتضي وقد لا يقتضي قصر فمعنى إذا قلنا هذا يقصره كذا و... وحتما صار لازم واذا كان يقصر ذلك ولم نريد بهذا اللازم فإنما لم يكن لازما فإنه يجوز أن يراد به ولكن لا يتعين أقسام معية الله لخلقه تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين عامه وخاصة فالعامه هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية هذه عامة شاملة لجميع الخلق كالربوبية تكون عامة شاملة لجميع الخلق وهذه المعي العامة إنما تذكر على سبيل العموم فيقال الله مع خلقه وهو معهم وما أشبه ذلك ولا يمكن أن تذكر على سبيل الخصوص فيقال إن الله مع الكافر لكن نقول إن الله مع الخلق فيشمل المؤمن والكافر وأما أن نقول إن الله مع الكافرين فإذا قلنا اتق الله الكافرين ما يكون له معهم قال أنا أردت بذلك المعنى العام نقول ما يصلح هذا المعنى العام اجعل اللفظ عامة واجعل الاضافه عامة فقل إن الله مع الخلق مع الناس وما أشبه هذا حتى لا تجعل المعيه مضافة إلى الكافرين على وجه يوهم أنه معهم بالنصر والتأييد دليل هذه وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت هذه نعية إذا آمن الإنسان بها فإنها توجب له كمال المراقبة. لذا لنفرض أن رجلا في بيته ما عنده أحد من الخلق هم بما أصية إذا علم أن الله معه يعني متطلما عليه لا يفوت شيء من أمره. هل يفعل أو لا يفعل نعم لا. لا يفعل ولا يمكن أن يفعل لأنه يخاف الله ويستحي من الله عز وجل الله تعالى حق وأن يستحي منه ولهذا قال بعض الناس يقرب المسألة ما ظنك لو كان أقرب الناس إليك عندك وأنت تريد المعصية هل تفعلها ماذا ما تفعلها فإذا كان هذا حياؤك من الخالق فليكن حياؤك من الخالق أعظم أعظم وأعظم ولهذا انتدح الله عز وجل الذين يخشون ربهم شوبوا بالغيب لأن الذين يخشون ربهم غيب هم الذين خشوا الله عز وجل خشية حقيقية لا شبه أي شبهة. ولذلك من ولذلك نعم. ومن أمثلة في هذا القسم قوله تعالى وهو معكم أقوم أينما كنت ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الآيات الأولى في سوره الحديث مش أولها ها؟ ألم, ترى؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الارض لا لا هذا اللي في المجاب هو الذي خلق السماوات والأرض في ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرف فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير هو الذي خلق السماوات والارض هو الذي خلق هو نفسه ولا غيره هو نفسه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كل ضمير يعود إلى الله فالمراد به هو نفسه ولا حاجة إلى أن, أن نقول بذاته لكن احتاج السلف ان يقولوا بذاته في بعض المسائل من اجل الرد على اهل التعطيل هو الذي خلق السماوات والارض في السريان ثم استوى على العرش استوى الضمير دال من الله الله استوى الله بعض العلماء قالوا استوى على العرش بذاته كلمات بدايتي من باب التاكيد فقط وقصر بذلك الرد على من فسر على من فسر الاستواء بالاستيلاء وننزل من الله إذا أراد فليلة الى, الى نفسه فالمراقب هو نفسه يعلم من الله يعلم ما الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم من هو الله وهو معكم أينما كنتم ولكن هذه النقطة فيها يجب أن تعلم بأن الناس اختلفوا فيها فمنهم من فسرها بأنه معنا بذاته في أمكنتنا وهاء دائما الجهمية من الجهمية ولا الجهنية بعضهم يمكن وجود الله الكليه في الحقيقه لانه يقول ان الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل ولا منفصل فيصفون الله تعالى بما اخذ ان يكون معلوما بل ومن العلماء من فسرها بالمعيه بالعلم فقال وهو معكم اي علمه معكم وهذا ورد عن كثير من السلف لأجل الرد على من على ما عند الناس في ذلك الوقت من أقوال هؤلاء الجهمية الذين فسروا كلام الله عز وجل بما لا يراد به بل بما هو ممتنع ومنهم من قال إنها على حقيقتها لكنها معيه تريق بالله عز وجل ويمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد بها أنه معنا في الأرض شيء مستحيل وقال انه يمكن أن يكون الشيء معك حقيقة وهو فوقك وغرب لذلك مثلا بما تقوله العرب ما زلنا نسير والقمر معنا ما زلنا نسير والجدي معنا الجدي أحد النجوم مشهورة معروفة فإنهم يقولون ذلك ويرون أن هذه المعيه حقيقة وإن كان هذا الشيء ليس في الأرض فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق فما بالك بالخالب وهذا لا شك أنه هو المعنى الموافق لظاهر الآية مع جمنا أثبتنا معية حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تشبه ولا يحقها شيء من اللوازن الباطلة وقول الله بما ثمنا بصير ختام الايه بما يقتضي العلم ايضا نعم, نعم. نعم. نرد عليهم بالنصوص الكثيره الداله على ان الله فوق عرشه ونرد عليهم ايضا بدلاله العقل. بدلال العقل نقول ما قال انسان يا الله يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ما يمكن ولا يصح، ونرد عليهم ايضا بإجماع السلف لأن السلف مجمعون على أن الله تعالى مستو على عرشه فوق جميع خلقه والحقيقة أن هذا القول لا يمكن أن نستقيم عليه عاقل ابدا يعني كيف نقول الله معنا بذاك في أمكنتنا ما معنى هذا معنى أن هذه العطب الله ولا معناها نهى هذه الأمكنة في جوف الله صلى الله عليه ولا قل وش معناها فكلامهم غير معقول لكنهم كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات منه واخر وقرمة الشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والله عز وجل الحكيم جعل في نصوص الكتاب والسنة أشياء فيها نوع من الاشتفاع امتحانا وابتلاء للحق حتى يعلم من يريد الحق ممن يريد الشبع والتشكيك وهذا من الابتلاء لأنه لو لم يكن هناك آيات المتشابهات وكان الأمر كله واضحا ما عرف الصادق في طلبه والمؤمن من غير الصادق والمؤمن يقول نعم ورد في تفسير ابن ابي حاتم عن ابن عباس انه قال هو معهم بعلمه اما بهذا الافضل او قد مع أن الشوكاني رحمه الله يقول انه لم يرد عن الصحابه تفسير معية في العلم ابدا ونفى ذلك لكن الظاهر أن نفيه ليس بصحيح نمطل على هذا إنما بقية الصحابة غير ابن عباس هو مسعود ما رأيت أحد منهم قال بهذا لأن المعنى عندهم واضح يقرؤون القرآن على ظاهره وينزهون الله عما لا يليق به ثم إن تفسيرهم المعين بالعلم ليس معناه مقصور على العلم ولهذا حتى علماء المسلمين من الخلف يقوم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته ما فقط العلم قال ما يكون من والايه الثانيه ما يكون من نجوى ثلاثه إلا هو رابع من نجوى ثلاثة هل هذه مضافه إلى ثلاثة؟ نجوى مضافه إلى ثلاثة؟ ولا ثلاثه بدلا من النجوى فيها رأي للنحويين منهم من قال ما يكون من نجوى ثلاثة أي من مناجاة ثلاثة ومنهم من يقول ما يكون من نجوى يعني من جماعة النجوى ثلاثة فتكون بدلا من نجوى وعلى كل حال هذا المعنى لا يختلف ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعون والنجوى هي مخاطبة الغير بكلام خفي قال الله تعالى ونديناه من جانب الطول الأيمن ها؟ وقربناه نجيا هؤلاء الثلاثه الذين يتنجوا يكون الله تعالى ثالثهم نعم إلا ورابعهم يكون الله تعالى رابعهم ومعنى رابعهم ليس انه في مكانهم رابعا لهم بل هو سبحانه وتعالى في مكانه فوق سمواته على عرشه لكنه لكمال احاطته كأنه معه لا يخفى عليه شيء من أمرهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم ادنى من ذلك ما هو ادنى من الثلاثه وادنى من الخمسه اولا ادنى من الثلاثه طيب وادنى من الخمسه وادنى من الخمسه في اربعه اربعه هو كله خمسه نعم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر أكثر منهم من الخمسة من الخمسة لأن للك الله عز وجل منتهى خمسه ولا خمسة اللواثة يعني ولا أكثر من الخمسة إلا هو معهم أينما كانوا في أي مكان وفي أي عدد فإن الله عز وجل محيط بهم غاية الإحاطة وكما, قلت وكما هو موجود في فطركم أيضا لا يمكن ان نتصور بان الله عز وجل في الارض لان هذا مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى وانما المعنى انه مع خلقه وهو عالم عليهم بكمال الصفات سبحانه وتعالى واحاطته قال واما الخاصه هي التي تقتضي النصر والتاييد لمن اضيفت له وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعه هذه الخاصة تقتضي النصر ولكن ليست هي النصر لكن تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة لمن أضيفت لهم وهي الخاصة قد تضاف إلى أشخاص معينين وقد تضاف إلى معينين بأوصافهم يعني قد تضاف إلى معينين باشخاص وقد تضاف إلى معينين بأوصافهم نشوى الأمثلة لمعنى يقول هذه المعنية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة ومن أمثلتها قوله تعالى إن الله مع المؤمنين إله. معين بصفاتهم ولا بأشخاصهم بصفاتهم نعم وثانيا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كذلك بصفاتهم لا إنني معكما أسمع وأرى بأشخاصهم وهذا قال قالها الله عز وجل لموسى حين قال ربنا إننا خاف ويفط علينا أو يطاء يعني فرعون قال لا تخاف انني معكم اسمع ما يقول وما تقولون له وأرى ما يفعل بكم فلا تخاف وكذلك قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا هذه لكن ما يلبي لا استفاق ولا بالشخص بالشخص وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم والسلام يكر وكان في الغار في غار ثور قد اختفيا عن طلب قريش وبقي في الغار ثلاثه ايام فلما وقفوا على الغار قال ابو بكر للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدميه لابصرنا يعني فانا اخاف قال لا تحسن ان الله معنا لا تحزن إن الله معنا لما قرى هذا فإن أبا بكر سوف يطمئن ويثبت ويعرف أنهم لن يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبهم وهذا هو الواقع وأما ما اشتهر عند بعض الناس من, من أن العنكبوت نعم وضعت نسيجا من العش على الغار فهذا لا صحة له وكذلك ما ذكروا من أن حمامة وقعت أيضا على الغار على باب الغار علشان إذا شافوا الحمامة قالوا لو فيه الجالبا ما وقعت الحمامة عليه فهذا أيضا لا له ولهذا يتساءل الناس كثيرا عن قتل العنكبوت هل يجوز ولا ما يجوز إذا قلت لهم يجوز قالوا كيف يجوز ما تخاف الله ان هذه حامة الرسول صلى الله عليه وسلم وضعت عليه العش وجزاءهم منها نقلها وهل هذا إلا كما قال الشاعر جزى بنوه عبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سن نعم ولكن نقول هذا ليس بصحيف ولهذا قتل العناكب لا بأس به فالورد في حديث ان الرسول أمر بقتلها لكنه ضعيف لا بأس به إذا آذت لأنها بعض الأحيان تؤذي لا سيما في المكاتب سيجي في مكتبه تعشش على الكتب نعم إلا كان يقول إنها إذا عشت على الكتب نعطيها هدية هذه تقول لا, لا تغفلوا عنها ها؟ تحمية أو تقول لي لا بد انك تلاحظ في المطالب في الجمع بين النصوص علوم الله بذاته ومعيته وهذا الباب ونحوه من الأبواب المهمة لطالب العلم سواء كان ذلك في العلوم العملية الحكميه أو في العلوم العلمية الاعتقاديه لأن بعض النصوص في حيث يظن التعارض بين النصوص الكتاب والسنة وليس الأمر كذلك والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ويضربون كتاب الله بعضه ببعض ويقولون هذا يناقض هذا وهذا يكذب هذا وما أشبه ذلك أو يلجؤون إلى القول بأحد النصين وإغاء الآخر ولكن أهل الإيمان والعلم يسلكون مسلكا آخر وهو أنه لا تعارض في كلام الله عز وجل ولا تعارض بين كلام الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه لأن الكل من عند الله والله عز وجل يقول الحق لا يقول الباطل أبدا والتناقض إضطار أحد من الصين بالآخر فيقتضي ان يكون احدهما باطلا والله سبحانه وتعالى كل قوله حق وصدق لا يتناقض وقبل أن نذكر يقول المؤلف قبل أن نذكر الجمع بينهما نحب أن نقدم قاعده نافعه اشار اليه المؤلف رحمه الله في كتاب العقل والنقل اعلم ان العلماء رحمه الله يعبرون دائما بضمير الجمع وان كان المتكلم واحدا لا يعنون بذلك انهم يعظمون انفسهم ولكنهم يعنون بذلك اننا نحن مجموعه هذه الطائفه مثلا او ما اشكى ذلك نقول كذا وكذا وقد روي عن عمر رضي الله عنه انه قال في الحناريه يا على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولم يذل العلماء رحمهم الله من الأئمة وأتباعهم يعدبرون بمثال التعبيد يقول نحن نقول كذا ونبدأ بكذا وننهي قولنا بكذا وما أشبه ذلك ولا يعد هذا من باب التعاظم أو من باب التعالي والتكبر فلكل مقام مقام مقال يقول نشير إلى قايدة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله أنوالف في كتاب العقل والنقل العقل والنقل هذا عبارة اختصار لاسم الكتاب وإلا فاسمه جرء تعارض العقل والنقل جرء تعارض العقل والنقل أو اسم آخر له بيان موافقه صريح المعقول لصحيح المنقول، والكتاب هذا اثنى عليه بن القيم رحمه الله ثنان عظيما حتى قال إنه ما في الوجود له نظير ثاني وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني ومراده ما في الوجود له نظير ثاني في محاجة أولئك المتكلمين والفلاسفه ونحوهم وإلا فلا شك أن في الوجود ما هو أفضل منه بكثير لكنه يعني في هذا الباء، يعني الكتاب لا مستقل لا كبير الآن أظن بلاه لا الله ما 11 مجلد ها؟ 11 مجلد كبير قال القائل الذي ذكرها أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين إذا قيل بالتعارض بين دليلين فاما ان يكون قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا ما هو القطع والظني القطع هو الذي يقطع العقل بثبوته ولا يكون في العقل احتمال من ألف احتمال أن يكون ذلك ليس بصحيح أو أن يكون ذلك مرتفعا هذا القطع كقطع الإنسان مثلا بمشاهدة الشمس وهي مشرقه هذا قطع أولا لا وأما الظن فهو الذي يترجح عند الإنسان وليس بالعمل المقطوع به إذ من المحتمل أن يكون الأمر خلافه, خلافه. كما لو تدلت الشمس للغروب وكان فيه قطع من السحاب فغلب على الظن أنها غربت قد تكون لم تغرب لكن الذي يغلب على ظنك أنها قد غربت يقول هذا ظنك فالدلة اما ان كنا قطعيين أو ظنيين أو أحدهما قطيا والثاني ظنيا فالأول فهذه ثلاثة اقسام الأول القطعيان وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلولهما ما يخضر العقل قطعا لا احتمال فيه لثبوط مدلولهما فالتعارض بينهما محال إذن لا تعارض بين الجديلين قطعين هذا شيء مستحيل وجل استحالة لأن القول بجواز تعارضهما يستلزم واحدا من أمرين وكلاهما محال يستلزم اما وجوب ارتفاع احدهما وهو محال كيف محال لأنه قطعيين نقول انهما قطعيان فاذا كان تعارضهما يستلزم ارتفاع أحدهما معناه انه يستلزم ارتفاع امر قطعي وهذا شيء مستحيل وهو محال لان القطعي واجب الثبوت الأمر الثاني الذي يستلزمه هو إما ثبوت واما ثبوت كل منهما مع التعارض وهو محال مثل ان يكون احد ما دالا على ان هذا ابيض وسندال على انه اسود هل يمكن ان نجتمع على ذلك لماذا لأنه جمع بين النقيضين، وعلى هذا فالتعارض بين دليلين قطعيين أمر مستحيل نعم طيب فإن, فإن ظن التعارض بينهما قد يجل على الذهن أنهم متعارضان وهما قطعيان فماذا نصنع إن ظن التعارض بينهما فإما ألا يكون قطعيين وإذا لم يكون قطعيين فالتعارض بينهما قائم فأكون أنا ظننت أنهما قطعيان وهما في الحقيقة غير قطعيين هذا امر ممكن أن يكون وإما ألا يكون بينهما تعارض ولكن أنا ظننت التعارض والواقع أن لا تعار بحيث يحمل احدهما على وجه والثاني على وجه اخر واذا صح ان يحمل احدهما على وجه والثاني على اخر فهل هناك تعار لا طيب يقول ولا يرد على ذلك ما ثبت ما يثبت نصفه او ما ثبت عندكم ما يثبت نصفه من نصوص الكتاب والسنة قطعيه القطعية لأن الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارض للناس فيما النصوص قطعية موجودة ومتعارضه لكن أحدها منسوخ مثل قوله تعالى إيكم منكم عشرون صابر يغلب مئتين وإيكم منكم مئات يغلب الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يقوم هذا نص قطعي ولا لا قطع محدد بعدد جاء ثلاثه التي بعدها فان يكن منكم مائه يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب ألفين قطعي هذا في دلاله ولا لا قطعي في دلالته مناقض للأول ولا غير مناقض مناقض كيف نعمل نقول لأن الثاني ناسخ إن الله الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكون لكم مئة صابرة فيغلب مئتين فتبين الآن أن الثاني ناسخ للأول حينئذ يكون الثاني قائما ويس له معارض ليس معارض لان النص المنسوخ قد نسخ حكمه والغي وحينئذ لا يكون للناسخ معارض فلا يقع التعارض فالقائدين اذا سليمه كل قطعيين فانه لا يمكن التعارض بينهما قوله لماذا لان القول بجواز التعارض يستلزم إما ارتفاع أحدهما واما اجتماعهما وكلاهما محال اما ارتفاع احدهما فمحال لانه قطعي واما اجتماعهما فمحال لانه جمع بين النقدين ولا يرد على هذا النص لمالك لكن لو فرض ان الانسان أبى إلا أن يكون بينهما تعارض وهما قطعيان ولم يتوصل إلى جمع فإننا نقول هذا إصرار خاطئ والواجب عليك إذا لم تعلم الجمع وأنك ما زلت مصرا على التعارض أن تقول آمنت بالله ورسوله وأن لا تعتقد هذا التعارض الثاني يكون ظنيين إما من حيث الجلالة وإما من حيث الثبوت إما من حيث الدلالة وإما من حيث الثبوت كيف الفرق بين الدلاله والثبوت لأن النص قد يكون ثابتا لكن دلالته غير واضحة غير قطعيه وقد تكون دلالته قطعيه لكنه غير ثابت يكون مثل جاء من طرق ضعيفة فهذا غير ثابت. دلالة. <تصفيق> لا غير ثابت بنصه فإذا وجد تعارض بين دليلين ظنيين يقول إنه حينئذ يطلب الترجيع بينهما ثم يقدم الراجح الثالث أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فأيهما يقدم القطعي كان فيقدم, فيقدم القطعي باتفاق العقلاء لأن اليقين لا يدفع بالظن. هذا كلام شيخ رسان رحمه الله وهو كلام واضح إذا تبين هذا فنقول لا ريب أن النصوص قد جاءت باثبات العلوب الله بذاته فوق خلقه أولى مثل وهو العلي العظيم فسبح اسم ربك الاعلى وهو القاهر فوق عباده لذلك ايلى يصعد الكلام الطيب ترجع الملائكه والروح اليه وان هذا كثير لا يفص ولكن نحن قلنا علو بذاته نيجه ذاته كان الله اذا ارافق الشيء اي نفس في المراد اليه ذاته هو الذي خلق السماوات والأرض منه هو ذاته هو ذاته ما حاجة يقول هو الذي خلق بذاته السماوات والارض نعم أنزل من السماء ما أن من الذي أنزل الله ذاته ما حاجة يقول أنزل بذاته على وهو العلي هو العلي العظيم من الله ذاته اي ما حاشيه الله العليم بذاته لأن هذا الشيء يعرفه اي واحد يعرف اللغه العربيه يعرف ان المراد الى الشيء يراد به ذات الشيء فاذا لم يراد به ذات الشيء لا بد ان تدل قليلا وارغب اجتماعه طيب هو الذي خلق السماوات والارض في تسعه ايام من الله خلق الله استوى على العرش الله ذاته ولهذا لما أنكر بعض الناس على بعض العلماء قولهم, قولهم استوى على العرش بذاته وقال هذا لا يجوز أن تقول استوى على العرش بذاته لان هذا زيادة في النص قال له أنا ما زدت وغاية ما هنالك هناك أنني بينت وأوضحت لأدفع قول من يقول استوى على العرش أي استولى عليه فلا يكون استوى عليه بذاته ولكن استوى عليه بقدرته نعم فأنا أريد أن أبين أن أرد هذا القول الباطل ولهذا قال وأنه معهم نعم. أنه بذاته فوق خلقه وأنه معهم وأيضا نحتاج في نفسه علوة ان نقول بذاته لأن من الناس من يقول إنه عالم في صفاته انه عالم بصفاته لا بذاته ونحن نقول انه عالم بذاته وبصفاته نعم اذا قال عالم بصفاته وصفاته من ذاته نعم ف... يعني التقييم بما لا من ذات ليس له حاجه لا هو مال حاجه اصلا ما مال حاجه لكنه اذا, إذا بنينا بمن يحرف فويخرجها عن حقيقتها لا بد أن يبين الحقيقة والعلي بصراته لا يستلظم أن يكون عاليا بذاته فقد يكون الملك هنا والجنود في السقف فهو بذاته ليس بعالي لكن بصراته فوق, ال... فوق الذي فوقوا في السقف نعم نقول فوق خلف وأنه معهم وأنه معهم جاءت نصوص عنه معهم في عدة آيات كثيرة لا سيما الخاصة فإنها جاءت كثيرة في القرآن يقول وكل منهما قطع الثبوت والدلالة لأن قطع الثبوت عنهم في القرآن والقرآن متوتر ولا ولا أشد من تواثر القرآن يقول والدلالة الدلالة لأنها صريحة فيه فآيات العلو أو فنصوص العلو صريحة فيه وكذلك النصوص الناعية صريحة في ما تحتمل أي احتمال وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش هذه الأيام الستة هل هي أيامنا هذه أم هي لحظات أم هي سنين عديدة لا تعلم على أقوال ثلاثة والصحيح أنها ايامنا هذه فهي بمقدارها وأولها الأحد وأخرها الجمعة في ستة أيام ثم استوى على العرش واستوى بمعنى على واستقر علواً واستقراراً يليق بجلاله سبحانه وتعالى وقد مر علينا في أول بحث أن كلمة استوى ترجف في اللغة على أربعة أوجه مطلقة المقيدة بإلاء وبعلى وبالواض نعم قال ثم السماء العرش يعلم مما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرف بها ما يأجو في الأرض أي ما يبصد من إيش الحيوان نعم الحيوان في جحورها والدواب والنبات وما أسلحها وما يخرج منها من ذلك الداخل منها يخرج نعم وما ينزل من السماء ها من المطر والرحمة والملائكة والعذاب وليها فما يعرج فيها ها من العمل والملائكه وهنا قال يعروجو فيها ولم يقل إليها يعني كان يعرج ويدخل فيها في هنا ضمن معنى ها ما تقول ها وهو معكم ها ها ها ها ها ها فوق ها لا ها ها ها معنا, فهو معنا أينما كنا أين هذه ظرف مكان يعني في أي مكان كنتم فالله معكم ولكن كيف نفهم هذه المعية فهم أهل الحلول والعيادة بالله على أنه معنا مختلفا بنا وقالوا أن إذا كنا في المسجد فهو في المسجد إذا كنا في السوق في السوق في البيت في البيت في الأماكن الطاهرة في أماكن طاهرة في أماكن قدرة في أماكن قدرة فجعل الله عز وجل والعذب الله جعله عظيق متفرقا ولا ربي أن هذا القول باطل تنكره العقول لأول وحده. وهو يستلزم إما أن يكون الله متعددا أو متجزئا وكلاهما الراطل ولا أحد عاقل لم تجسله الشياطين يمكن أن يقبل ذلك. والغريب ان هؤلاء الذين يقولون بذلك لو ان احدهم سال ربهم لقال يا ربي كذا يا رب ولا لا ولا يا رب